الصراع بين الأجيال هو سؤال أحيانا يطرح على ألسنة الإعلاميين والصحفيين لكل جيل هوية نعم هناك هوية خاصة بكبار السن هناك هوية كانت لهم يعيشونها هناك طموحات هناك أحلام هناك أفكار أيضا هناك هوية للجيل الحديث الجيل المعاصر جيل الشباب الناشئ الجيل السابق كان أيام الحرب يعني يأخذ القرارات أو يأخذ الأفكار من خلال المذيع أو الراديو الجيل الحديث عنده الآن القنوات الإخبارية المتسعة هناك طموحات مختلفة بين الآباء وبين الأبناء فالابن الآن أصبح ما يشغله في السيارة والزوجة والموضة وربما كرة القدم والوالد كان سابقا أكثر ما يهمه أو يشغله المزرعة أو البيت أو الحيوانات والماشية أو كيف يؤثث مصنعا أو يبني منزلا هذه الاختلافات هي في الواقع اختلافات تنوع وليست اختلافات للصراع ديننا دين يجعل الأجيال تتوارث والكبير يعلم الصغير والصغير يرحم الكبير والكبير يعطف على الصغير كل هذا من تعاليم ديننا الحنيف من تعاليم الإسلام ومن رحمة الإسلام أن الإسلام علمنا كيف يكون للكبير قدر حتى في الإمامة في الصلاة فإن بعد القراءة وبعد الإسلام يأتي دور الشيبة يأتي دور كبير السن هويته اهتمامه بملبسه بمظهره بالكمبيوتر بالقنوات الفضائية التي يشاهدها طموحاته التي يبحث عنها ويفكر فيها فينبغي أن نقف وقفه لا يكون هناك صراع حقيقي بين الوالد والابن وبين الكبير والصغير البعد الفكري بين الأب وابنه وبين الصغير والكبير هناك بعد فكري في يوم من أيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخبروني عن شجرة تشبه هي أو الرجل المؤمن لا يتحات ورقها هي مثل الرجل المؤمن صفة هذه الشجرة لا يتحات ورقها يعني لا يسقط ورقها كان مين جالس؟ عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وشاهد معي عمر وابن عبد الله أبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه محمد عمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمر بن العاص هذه السور كانت موجودة تواصل بين الأجيال لا يوجد هناك صراعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروني عن شجرة شبه أو كرجل المؤمن لا يتحت ورقها يعني لا يسقط فوقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة وكان رسول الله جالسا ومعه أبو بكر وعمر فأخبرهم الرسول بالجواب وقال هي النخلة فلما خرج عبد الله بن عمر مع والده عمر بن الخطاب قال له يا أبتاه لقد وقع في نفسي أنها النخلة انظر إلى التواصل العجيب بين عمر وبين ابنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله يا بني لإن كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا كان أحب إلي من كذا وكذا هذا نوع من الفخر نوع من التواصل نوع من تنمية الفكر عند الصغير ورفع مجالات الإبداع وإبرازها وإخراجها إلى السطح حتى تعلو وتطفو فيكون في ذلك تواصل كبير بين الجيل الحديث وبين الجيل القديم وإذا تأمن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمله صلى الله عليه وسلم كان يمر على عمير الصغير فيمسح على رأسه ويقول يا عمير ما فعلن نغير يا عمير ما فعل النغير وكان عمير عنده طائر صغير نغير يربطه بحبل فيطيره في السماء ثم إذا أراد سحبه ويسحبه بالحبل حتى مات الطائر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوسه ويمسح على رأسه ويقول يا عمير ما فعل النغير ولما جاء رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام يتحدثان قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر ينبغي أن يكون الكبير قدره وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا فهذا من تعاليم الإسلام العظيمة ربنا فعلا أن نعرف كيف ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراع بين الكبير والصغير لا تعجبنا أشد العجب من اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنش، فكان يردف وراءه أسامة بن زيد وكان يركب وراءه معاذ بن جبل وكان يركب وراءه ابن عباس وجميعنا نعرف ونحفظ حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أسامة إني أحبك يا معاذ والله إني أحبك كل هذه المشاعر هو جزء من التواصل الذي ينبغي أن يكون بين الكبير والصغير أيضا ينبغي أن يكون هناك رأفة ولطف من الصغير للكبير فإذا ما وجد الصغير خللا عند الكبير لا يقول أنت دقة قديمة وأنت موضة انتهت و... وأنا ينبغي أن أعيش حياتي وأعيش تفكيري وأعيش طموحاتي هذا مطلوب ولكن برفت إذا مسألة صراع الحضارات التي ينادي بها الغرب أو الأعداء أو التلفز الآن المعاصرة أو القنوات الفضائية التي تحاول قدر الإستطاع أن تخلق جو من المشاكل يعني أيها الابن إذا ظلمت من والدك اتصل بنا على الرقم حتى نؤدب لك والدك أيها الأب لا تمارس السلطة سلطة الضرب أو سلطة الاهتمام أو التوجيه أو الأشهاد هذا لا شك كبير دع ابنك يعيش حياته وينطلق في حياته يصاحب الفتاة ويمشي ويدخل إلى الدسكو والنوادي الليلية الراقصة لا هناك حزم وهناك سيطرة مع وجود تواصل فالحزم والسيطرة والإرشاد والتوجيه لا يعني قطع الحبل المربوط الوثيق بين الأب وبين ابنه وبين الصغير وبين الكريم.